لَمَّا أُثْرِثْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ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 فسبحان الله رب العرش عَمَّا يصفون لا يسأل عَمَّا يفعل وهم يسألون أَمِ اتخذوا مِن دونه آلهة قل هاتوا برها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي